شرف الزمان بليله الاسراء انعم بها من ليلة غراء اسرع اله الكون في باثنائها بنبينا من مكه الفيحاء للمسجد الاقصى وتم لقاؤه بالانبياء على عظيم صفاء الله بهم وهو الامام صلى بهم وهو الامام فحفهم الا والروح جبريل الأمين ملازم حتى انتهى للسدرة العصمائي وهنا توقف قائلا لنبينا هذا مقام فانضل العليا ليقات كلها والموج تبى يا صفوات الندماء سوف الزمان بليله الاسرائي اجعم بها من ليله الغرائي صلى عليك الله وسلامه يهدى وكل ثنائي شرفان I'm